وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ هُوَ الْقَوِيُّ مُّسْتَدِيدُ إِنَّ أُولِيَ الْأَلْبَابِ إِلَّا الَّذِينَ مُنْتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا تكفرون إن الذين كفروا ينفرون فَسَيَوْمٍ فِيهِ قُنَاهُمْ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسِيبًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ عَلَى الْخَبِيثِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن وقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين لِلَّهُ لِلَّهُ فَإِنْ إِنْتَهَوُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَانُ لَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى